قال رحمه الله قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله فما يعراب لهو هذا الضمير ما يعربه إن هذا لهو القصص الحق فعنده من يا بداود عندك ما يعراب لهو آه زكريا ضمير فصل لا محل لهم النعراب أحسن وهذه اللام زحلقة الحق خبر أو صفة حق صفة للقصص والقصص هو الخبر خبر إلا أحسن قال قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا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 إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلى كلمة لا يختلف فيها الناس وهي كلمة التوحيد والإدعال والإنقياد لله سبحانه وتعالى بإخلاص أفعال العباد له جل وعلا فقل تعالوا, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من اختلف نحن فيها فعلى هذا عند المناظرة تدعو خصمة إلى شيء يقر به ويعترف به إلى شيء يقر به ويعترف به فلا تتشعب معه في المناظرة فإن هذا الذي يريده الخصم أنك تتشعب معه فادعوه إلى شيء تشتركاني وهو فيه ولا خلاف بينكم في هذا الأمر فإن قر به بعد ذلك أيضا تنتظر معه إلى ما هو أقرب إلى الأول وهكذا كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى هذا الأمر. أول ما تدعوه إليه لا إله إلا الله. فلا يختلف أحد في الدعوة إلى هذا. دعوة التوحيد وإفراد الله بأفعال العباد. من يختلف في هذا؟ تدعوه يقول لا أنا أريد أن أجعل الدبّح للولّي الفلاني، أجعل النذر للولّي الفلاني، أجعل كذلك الصلاة لفلان. هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. لا يجدي معه لا تجدي تجتمعه مناظرة شيء. لكن إن استسلم لك في هذا الأمر فما عدا أهواء إن عاند فيه فعرض عنه عرض من عن تولى عرض عن من تولى عندك لله واتبع هواه اتبع التبع هواه وتولى عندك لله سبحانه وتعالى وأعرض عن التوحيد قال رحمه الله قوله تعالى قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق النبأ الحق قصص الحق النبأ الحق الخبر الحق لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثيرا فهذه قصص حق قصها الله في شأن عيسى وغير عيسى شأن أمه وشأن أهل الكتاب بصنفين أهل التوراة وأهل الإنجيل هذا كله قصص حق قالوا ما من إله إلا الله ومن صلة أي زائدة فإنهم يعبرون في القرآن في الصلة مع كتاب الله ومع كلام الله من قبح اللفظ الزائد فيعرضون عن الزائد فيقولون صلة لأن الزائد شيء من القبح في القرآن لكن من قال زائد من أهل العلم ومن المعربين فإنه يعني بذلك هذا المعنى سلة وتوكيل وليس معنى أنه زائد لا معنى له فليس تم حرف في القرآن زائد لا معنى له هذا حرام لا يجوز أن يقال في كلام الله جل وعلا ولكن يعنون بالزائدي من حيث الإعرام فهو زائد من حيث الإعراب وأما من حيث المعنى فهو سلة وتوهيد سلة وتوكيد يفيد التقيه ليس كمثله شيء هو كالتوهيد اللفظي ليس مثله شيء ليس مثله شيء فيؤدي في ما يؤديه التوكيد اللفظي جاء زيد زايد فكأنك تقول في ليس مثله شيء أو ليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء ليس مثله شيء تقرر هذا المعنى تؤكد هذا المعنى وهو في المعنى التوكيد الأقضي حرف الزائد يفيد من المعنى ما يفيده التوكيد الأقضي كما قال ذلك ابن جني رحمه الله ونقله عنه المراد في كتابه الجميع الجنداني في, في حروف المعاني قال قوله تعالى وما من إله إلا الله فما يعرب من آه صلة توكيد أي زائدة أصل الكلام وما إله إلا الله وما إله إلا الله فأكد هذا المعنى من الزائدة فلا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى وهذا شيء متقدر ولكن أراد توكيده الجل وعلى بقوله وما من أتى من الزائدة التي تفيد توكيد هذا المعنى قال ومن صلة تقديره وما إله إلا الله قول وإن الله الله العزيز الحكيم عزيز سبحانه وتعالى لا يقهر وهو قاهر بقدرته جل وعلا جميع الموجودات هذا معنى العزة أي أنه يقهر بقدرته وفوقيته جميع الموجودات وجميع المخلوقات وأذعن له أذعن له سكان الأرض والسموات سبحانه وتعالى فهو قاهر العباد جميعا وهكذا حكيم يضع الأشياء سبحانه وتعالى في مواضعها، فليس ثم شيء يحصل في الكون عبث بل بتقدير الله سبحانه وتعالى وهو يضع الأشياء في مواضعها جل وعلا. بالنسبة لي ما قدر الله سبحانه، أما بالنسبة لإفعال العباد فبعضهم يعبد، فبعضهم يعبد. أما المخلوقات التي خلقها فلم يخلق شيء سبحانه وتعالى عبد لا الحيات ولا العقالب ولا غير ذلك فكلها مخلوقة لحكمة هو حكيم سبحانه في خلقه وهكذا يضع الأشياء في مواضعها والكون كما ترون أعظم دليل على ذلك سير الكون شمس تقرب وليل يدخل وليل يذهب وشمس تأتي سير عظيم وعجيب من هذا الكون؟ هذا كله يدل على حكمة بارعة. قال قوله تعالى: وإن الله له العزيز. العزيز اسم وصفه. فما معنى العزيز؟ نعم الذي يظهر جميع المخلوقات إحسانه، أي ظهر جميع المخلوقات بقدرته جل وعلا. وما معنى الحكيم؟ عندك ما معنى الحكيم يضع الأشياء في مواضعها فإن ولو أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين إلى تأسى ولا تبالي بهم ولا تقترب فإن الله سبحانه وتعالى عليم بأهل الفساد وسيجازيهم في الدنيا وفي الآخرة وسينتقم منهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا يضيق صدرك بفعالهم وما يصنعون فإن الله عليم بالمفسدين وهذا تسريل الدعاء إلى الله جل وعلا أنه إذا رأوا شيئا تحزنه نفوسهم وقلوبهم طديقوا به فإن الله عليم بالمفسدين ولا شك أن الداعي الله يحزن إذا رأى المعاصي فانتشر ورأى الشرق ورأى إعراض الناس عن دين الله سبحانه وتعالى يحصل له من الأساء والفزن ما يحصل ما يحصل, ما يحصل ولكن الله سلي العباد أو سلي الدعاة الله بقوله فإن الله عليم بالمؤمنين وبقوله لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يسمعون وهكذا ولقد نعلموا أنك يطيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين لا تبال بهم اقبل على طاعة الله لا أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى وقبل على شأنك وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا وهؤلاء نواصيهم يد الله وهذا إعراضهم معلوم عند الله جل وعلا ليس بخاف عنه فإن الله عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله هؤلاء مفسدون الذين يعبدون غير الله من المشركين هؤلاء مفسدون في الأرض وهم أشد الناس فسادا في الأرض الذين يعبدون غير الله ويدعون إلى غير الله يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى فليس هناك أحد أشهد فسادا من هؤلاء المبسدين في الأرض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت ثلاثة وعشرين سنة في العهد المكي والعهد النبوي يصلح وأعظم ما كان يصلحه التوحيد أعظم ما كان يصلح عليه الصلاة والسلام ويقوم بإصلاح إلى آخر أنفاسه وهو يدعو إلى هذا الأمر أن يزحزح الشرك عن الناس ويدعوه من توحيد الله جل وعلا فهذا أعظم ما يفسد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء دعاة الفساد هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله دعاة الفساد قال الذين يعبدون غير الله يدعون الناس العبادة غير الله قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي مستوية مصدر صفا هنا إلى كلمة مستوية لا نختلف فيها نحن وأنتم قل تعالوا إلى كلمة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم الآية قال المفسرون قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم عليه السلام فولين نصارى واليهود أهل الانجيل أهل التوراة هؤلاء أهل الانجيل نصارى فاختصموا في إبراهيم عليه السلام فزعمت النصارى أنه كان نصرانياً وهم على دينه وأولى الناس به وقالت اليهود بل كان يهوديا وهم على دينه وأولى الناس به, به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه بل كان إبراهيم حنيفا مسلما أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد هذا معنى الحنيف المقبل على الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته وعلى توحيده المائل عن الشر وعبادة غير الله بل كان إبراهيم حنيفا مسلما وأنا على دينه فاتبعوا دينه دين الإسلام وهذا الأمر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إن كان هذا فيه نظر لكن هذا الأصل ثابت ما حصل بين اليهود وبين النصارى من هذه المزاعم وأن اليهود تزعم أن إبراهيم منهم وكذلك النصارى تزعم في المقابل أن إبراهيم منهم فذكر الله في كتابي هذا الأمر يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ما لكم عقول هذه التوراة وهذا الإنجيل وأنتم أهلهما متاخر عن إبراهيم فكيف تزعمون أن إبراهيم منكم اليهود يقولون منه والنصارى يزعمون أنهم منهم فضحهم الله بالتاريخ فضحهم الله بالتاريخ وهذا فيه حتى على معرفة التاريخ وعلى علم التاريخ وأنه علم لا يستهان به علم جميل وعلم مفيد جدا ينبغ للعباد تعلم شيء منه ومعرفة شيء منه فإن به تبطل أقواله والله أبطى نقوال اليهود ومزاعم اليهود ومزاعم النصارى في هذه من في العينها وهذه القصة بعينها بالتاريخ قال لهم كيف تزعموا أن إبراهيم منكم هؤلاء يقولون منا والآخرون يقولون منا وإبراهيم متقدم على هذا الفريق وعلى هذا الفريق على هذه الطائفة وعلى هذه الطائفة مالكم عقون تعقنون بها أفلا تعقون وما أُنزلت توراه والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقون كيف يكون منكم وهو متقدم عليكم فالتاريخ تفضح به الأقوال تزيف به الأقوال والمزاعم فإن الله زيف مزاعم هؤلاء بالتاريخ قال لهم متقدم عليكم وكذلك فضح بعض من دعى أو دعى الصحبة ممن تأخر وهورة الهندي فضح بالتاريخ فإنه زعم أنه صحابي بعد ستمائة عام بعد ستمائة ألف سنة أو ستمائة عام نعم بعد ستمائة عام زعم أنه صحابي أنكر عنه الذهاب جدا وأنه كذاب فضحه التاريخ كيف تزعمها أنك صحابي بعد هذه الفترة الزمنية من مضيزة من الصحابة وأنت تقول بأنك صحابي فقال رتا وما دراك ما رتا شيخ بناري ادعى الصحبة بعد ستمائة عام ادعى الصحبة بعد ستمائة عام فهذا كذاب لا يشك في كذبة فضحه الله بالتاريخ فإذا معرفة التاريخ أمر مهم وتعلم التاريخ أمر مهم الذي عنده خبرة بالتاريخ تجده يزيب أقوال كثيرة يزيب يبين الحق الصواب وأن هذا لا يمكن أن يكون صواب لأنه قد مضت كذا وكذا قبل أن يكون كذا فيده الأخرى وهذا ممكن يكون قريبا ويكون صوابا لأن التاريخ هذا وجد فيه كذا وكذا فتجده بمعرفة التاريخ يصوّب ويخطئ يصوّب ويخطئ لأنه عنده خبرة بالتاريخ ومعرفة بالتاريخ فالحاصل هذا باطل الذي ادعاه هؤلاء مما أشاره المفسر هنا رحمه الله تعالى إلى أن قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فهؤلاء هم أولى الناس بالصالحين وبالعلماء الأتقياء لرب العالمين هم من كانوا على نهجهم وهذه مزاعم قديمة وحديثة أن كل طائفة مغطلة تريد أن تضم العالم الفلاني إليها تريد أن تضم العالم الفلاني إليها ليروج باطلهم حتى يقبل ما عنده من الشرط يقول والله معنا ابن باز معنا العثيمين معنا فلان كله كذب فهؤلاء أولى الناس بهم أهل الحق وأهل السنة سواء كانوا من الأنبياء أو من, من دونهم من العلماء والصالحين. فأولى الناس بهم أهل الحق لأنهم على الحق وأولى الناس بهم إذن أهل الحق أما هذا كله ما ينفعهم سان تميت إلى بن باز أو إلى النبي لا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ذلك هذا ما ينفع إن كانت فعالك على خلاف فعاله ونهجك على خلاف نهجه فهذا لا يكفي فالدعاوة بد من براهيم تقام, براهيم تقام عليها الدعاوة لم تكن عليها براهين أصحابها العيا، إن لم تكن براهين أصحابها العيا، والحاصل هذه مناظرة أو هذا الذي ذكره رحمه الله أشار إليه القرآن، الذي ذكره من عن أهل التفسير عن أهل السير، وأنهم انتقوا وحصلت بينهم خصومة، هذا أصله في كتاب الله ويكفينا. فمن الذي ادعى عن بعد الست عام؟ نعم ما نعمه الدليل على الحث على معرفة التاريخ وعلم التاريخ هذه الآية أحسنت يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فضحهم الله بالتاريخ قال قال المفسرون قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم عليه السلام فزعمت النصارى أنه كان نصرانيا وهم على دينه وأولى الناس به وقالت اليهود بل كان يهوديا وهم على دينه وأولى الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه صحيح أهل الباطل أهل الحق براء منهم وهم براء منهم كما قال ابن عمر لأولئك القدرية خبروهم بأني بريء منهم وهم برآه مني فلا يلقصقون إليك بشيء ولا يمتون إليك بصلة أهل الباب فأنت بريء منهم وهم برآه منك كنا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه بل كان إبراهيم حنيفا مسلما وأنا على دينه إن أولى الناس كما سمعت في الآية وأنا على دينه فاتبع دينه دين الإسلام فقالت اليهود يا محمد ما تريد إلا أن نتخذ كربا حاشا وهو يدعوه من التوحيد قلت تعالوا إلى كلمة وقال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كيف يدعوه من أن يكون ربا كذب لقصة التنفير عن دعوته وللتملص عن هذه الحجج وعن هذه البراهين التي أقيمت عليه فقالت اليهود يا محمد ما تريد إلا أن نتخذ ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربًا، وقال النصارى يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير فأنزل الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة هذا لم يسبب هذا السبب قال نقله التعلب عن الفسرين وضعف الحافظ بن حجر هذا النقل واستنكر أن يكون نزول الآية في وفد النجران عند اجتماعهم بن يهود فهذا السبب لم يكن وهذه الآية أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها جرقنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر أرسلها رسول الله يدعو بها ذلك الذي كان أميرا وعظيم الروم وعظيم النصارى في ذلك الوقت وعلم الحق وعرض عن الحق لأجل المنح والرئاسة قال والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة هذه فائدة بالفرق والعرب تسمي كل قصة لها شرح كلمة وهذه قصة لها شرح ومنه سميت القصيدة كلمة إلى هم إتها. هذين إن عندما إن هذا له القصص الحق ما معنى القصص هنا؟ النبأ الحق أحسنها. وما من إله إن الله ما هي من صلة؟ ما معنى صلة؟ أي أنها زائدة. ولكن يعبرون بصلة شيء زائد. أحسنها. وتوخين. صلة وتوحيد. والصلة هو الذي يتوصل به إلى معنى زائد عن المعنى المعلوم في حروف الجر. فهذه صلة لأن توصل بها إلى معنى زائد عن المعنى المعلوم المعلوم في حرف الجر. وتوكيد توكيد هذا المعنى الذي توصل إليه به